قيام الليل، قيام الليل. الله أحبه. والله إن قيام الليل لهو هو من أهم وأكبر عوامل الطقاء الإيماني. يقول الله سبحانه وتعالى ممتدح المؤمنين تتجافى تنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناه من فقوة ثم يأتي جزاؤهم من الله عز وجل في الآية التي بعدها حيث يقول الله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ذي كانوا يعملون ويقول الله عز وجل ممتدح المؤمنين أيضا في آية أخرى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ويقول الله سبحانه انه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد بنافله اللكن عسى ان يعذرك مكاما وكان قيام الليل في بدايه التعوتي فرضا على المؤمنين وقد قال الله عز وجل في القران يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نفسه او انقص منه قليلا اوزل عليه ورتل قرانا ترتيلا لماذا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا يقول الاستاذ سيد قطب رحمه الله معلقا على هذه الايات حين يطول الامل ويشق الجهد قد يضعف الصبر الصبر على الطاعات الصبر على بطء النصر والصبر على بعد الشفقه والصبر على انتفاش الباطل والصبر على قله الناصر الصبر على طول الطريق الشائك والصبر على التواء النفوس وظلال القلوب وثقل العناد ثم ياتي الخطاب من الله عز وجل بهذا القول يا ايها الذين قم الليل الا قليلا فكان الاعداد للقول الثقيل والتكليف الشاق والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل القران انها العباده التي تفتح القلب وتوثق الصلاة بالله عز وجل وتيسر الأمر وتشرق بالنور وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان إنها الروح والنداء والظلال في الهاجره إنها النمسة الحانية للقلب المتعب المكدود إنها زاد الطريق ومدد الروح وجلال القلب إنها الانطلاقه من حدود الواقع الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبير وقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ونجح صحابته رضي الله عنه من بعدين في هذه الدعوه لانه كان لهم نصيب واي نصيب من الليل ولو تاملنا في سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم لنجد ان سيرته صلى الله عليه وسلم مليئه بتلك المواقف التي كان عليه الصلاه والسلام فيها يقوم الليل هو ابن مرضويه عن عطاء قال انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب فقالت يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا قال قول الشاعر اتفر قبا تزدد حبا فقال ابن عمر رضي الله عنه ذرينا اخبرينا بأعجب ما رأيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت الصديقة بنت الصديق وقالت والله إن أمره كله كان عجبا أتاني في ليلة حتى مس, حتى مس جلده جلدي ثم قال يا عائشة هذريني أتعب لربي عز وجل قالت فقلت والله إني لأحب قربك يا رسول الله وإني أحب أن تعبد ربك فقام إلى القربة لتوضا لم يكثر وصب الماء ثم قام يصلي فبكى عليه الصلاة والسلام حتى بل لحيته ثم سجد فبكى حتى بل الأرض ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح فقال يا رسول الله ما يبديك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال ولحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد انزل الله علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لايات اللقل العباب وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقوم من الليل حتى يتبع الفجر فإذا طلع الفجر وأصبح رفع الجلي ووضعه مع الحائط حتى ينزل الدم إلى باقي جسم الكثرة وقوفه أمام الله عز وجل وكما قيل أن طول الوقوف في الدنيا في قيام الليل إنه يهون يقص الوقوف بين يدي الله عز وجل في الآخرة والله يا أخوه لو لم يجد الإنسان لقيام الليل إلا أن يبث شكواه لمولاه والله يا أخوه انها نعمة أن تقوم من نومك فتتوضا ثم تكبر وتصلي وتسجد وتبكي امام الله عز وجل والله ما يدريك ان دمع واحده تخرج من عينك ولكن تخرج بالصدق وتخرج من قلب محب لله عز وجل خائف وجل من الله عز وجل لعلها هي المنجيه من جهنم اعاذنا الله واياكم منها اما الاسباب الميسره لقيام الليل احبها فهي نوعان اسباب حسيه واسباب قلبيه أما الاسباب الحسيه فهي الا يكثر من الانسان الاكل لان الانسان اذا اكثر الاكل اكثر من الشرب فاذا اكثر من الشرب اكثر من النوم فاذا اكثر من النوم ثقل عليه القيام وكذلك اخوى من الامور ميسرا ايضا لقيام الليل القيلوله فان الانسان اذا نام بالنهار وخصوصا قبيل صلاه الظهر فانها تعينه على الاستيقاظ اخر الليل وكذلك اخوه وهي من أهم الأمور التدرج في قيام الليل لأن الإنسان احيانا يتحمس بقيام الليل فيبدأ بقيام ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات ثم يفترض بعد ذلك ولكن لو بدأ الإنسان بركعتين قبيل صلاة الفجر ثم يدام عليها أسبوع لأسبوعين على فإذا رأى من نفسه تحسن زاد من ذلك على قدر حماسه وكذلك يا أخوة من أهم الأمور التي تعين على قيام الليل اجتناب المعاصي والله يا أخوة أن الإنسان أحيان يذنب بالذنب فيحرم الله سبحانه وتعالى الطاعة أو قد يسر له الطاعة ولكن يحرمه اللذة ويكفينا قول سبيان الثوري رحمه الله حرمت قيام الليل ستة أشهر بسبب ذنب أذنبته ذنب واحد أذنبه إيو الله أخوة والله إن اللي لحرمنا من قيم الليل هو ذنوبنا وكثرة معاصينا وبعدنا عن الله عز وجل أما الأسواب القلبية أحبها تدعين على قيم الليل فأولها سلامه القلب لجميع المسلمين بأن الإنسان إذا نام ينام وقد صفى قلبه ونقى قلبه لجميع المسلمين ولا يجعل في قلبه غلا ولا حقا على أي أحد من المسلمين وكذلك من الأمور والمهمة الشوق إلى لقاء الله عز وجل والشوق إلى مناجاة الله سبحانه وتعالى وأن يعرف افضل قيام الليل والله يا أحبه إن المتأمل في حياة الصالح الصالح رضي الله عنه ليجدوا أنه كان من أقوى الأمور وأقوى البواعث التي تعينهم على قيام الليل وشوقهم إلى لقاء الله وإحساسهم باللبة بذلك رسول الحسن البصري رحمه الله تعالى ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوههم فقال لانهم خلوا بالرحمن فالبسهم من نوعه وقال الامام حسن بن رحمه الله دقائق الليل غاليه فلا ترخصوها بالغفله نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على قيام الليل وان يرزقنا لذه مناجاه انه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين